وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا, لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعاتوا عتوا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 أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا ليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له نمثال وكل تبرنا تتبيرا ولقد توعد القرية التي أمطرت مطر السوء فلم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 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إن إلا كلنعام بل هم أضل سبيلا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 أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسكيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا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 أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السماء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ رَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ رَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هونى.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 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها ناقر والذين لا يدعون مع الله إلها ناقر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون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 هب لنا من زواجنا وذريةنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما هؤلاء يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنات مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاصمي آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدثا إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فقد كذبوا فسياتهم أبناء ما كانوا به يستهزئون أو لم يروا إلى الأرض كمن بدنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم وَإِنَّ وإن ربك له العزيز الرحيم وإلا ذا ربك موسى أنيت القوم الظالمين قوم فرعون أو مفرعون ألا يتقون؟ قال رب إن يخافوا أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل لهارون ولهم علي ذنب فأخافوا أن يقتلون قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون فات فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنرسل معنا بني إسرائيل قال لم نربك فينا وليدا ولبذت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا هو وأنا من الضالين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 قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقنون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين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 تريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا أرجهي وأخاه وبعت في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم لعلنا هلنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا قالوا لفرعون أهن لنا لأجرن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا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 قال آمنتم له قبل أن أنلكم لكم إن له لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف سوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إن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 قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفنق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآخرين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 ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من توب الى قلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون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 هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبو فيها هم والغابون وجلود إبليساجمعون قالوا هم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَظْلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فما لنا من شافعين؟ فما لنا من شافعين؟ ولا صديق حمين؟ فلا ون لنا كرتم؟ فنكون من المؤمنين؟ إن في ذلك لآيات وما كان أكثر المؤمنين؟ وَإِنَّ ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إِذْ قَالَ لَهُ أَخُوهُ نُوحٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيعون